بسم الله الرحمن الرحيم الف الناس أي يقولون آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن غزوا ولا يعلمون الكافيد. أم حسب الذين يعملون السئات أن يسبقو؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن وَإِن جَٰهَدَكَ عَلَىٰ أَن بِمَا لَيْسَ لك به لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد والذي اتخلتم من دون الله أوسانا مودة بينكم في الحياة الدنيا مودة وقال إن لكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين قوم المفسدين ولم وما في الأرض وما كانوا سابقين We <laughs> 第一<音><音> وَلا اللَّهِ الله I don't لهم الخاسرون ويستعجلونك بالعاب ولولا ك في العذاب وإن رجاهن لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه <تضر> فان تجري من تحت ذا خالدين فيها نعمة الذين صلّوا على ربهم يتقون Well that you But سوف <تصفيق> يعلم